ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما واما 119. وإذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهالا 110. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين 111. وتأكلون التراث أكلا لما أوفوا تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ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 ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فدخلي في عبادي ودخلي الجنه